قمر اذا انتى انا وان ها ¿Qué <tose> pasa? والقمر إلا ثناغا والنهار إذا سوى ما صنعا وجا وهو سوى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كربت تمود بطر فأشقاها فقال لهم رسول الله ماء قتواه وسقيا فقعوها فدمد ما ديهم ربهم بذنبهم فسوا Bismillahirrahmanirrahim. Inqul bi ismi Rabbika. Bika فاذن قل ان استن All <laughs>